وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ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 انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز مفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وا انفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيهن يرجون تجارة عند الله تابوا ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور